قال اخرج منها مذؤوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا منها حيث شئتما ولا تقربا ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوءاتهم وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجره الا ان تكونا ملكين او تكونا من الخالدين وقسمهما ان ليكما لمنا نصحين فدلاهما بغرور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 وأقيموا جوهركم عند كل مسجد ودعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فرِيقاً هدى وفريقاً حَقَّ عليهم الضلالة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 قل من حر ومزينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين امنوا في الحياه الدنيا خالصه يوما القيامه كذلك نفصل الايات لقوم يعلمون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 يا بني آدم إما يأتينكم رسلا منكم يقصون عليكم آيات فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم فلا خوف عليهم ولاهم يحزنون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 Kala ma dikelat umma lalant axta h, hatta ida ruku fiha jami'un, qalat a'khra hul aula hul rabbana h, ulai a zulun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 ونادى أصحاب الأعراف رجال يعرفونهم بسمائهم قالوا ما أغنعكم جمعكم قالوا ما أغنعكم جمعكم وما كنتم تستكبرون اهاؤلئك الذين اقسمتم لا ينالهم الله برحمته ويدخلون الجنه لا خوف عليكم ولا انتم تحزنون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 يوم يأتي تأويله يقول الذين نسواه من قبل قد جاءت رسول ربنا بالحق فهل لنا فهل لنا من شفاعا فيشفعونا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل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 نها ر يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين أدعو ربكم تضرع وخفيه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 من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملأ من قومه إنا لنراك في الضلال مبين قال يا قوم ليس بي ولكن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 قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكنني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين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 تتخذون من سهولها قصوراً وتنحتون الجبال بيوتاً فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين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 بِالَّذِي آمَنْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَا صَالِحُ اُتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جافنين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن ولكن لا تحبون الناصحين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 فأجئناه وأهله إلَّا مَرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ وَأَنْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَأُوْضِرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ وَإِلَى مَدِينَةٍ أَخَاهُمْ شُعَيْبَ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 فأخذتهم رجفة فأصبحوا في دارهم جافين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين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 نبي إلا أخذنا أهلها بالبأس والضراع لعلهم يضرعون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 ما لا أصلب أنكم أجمعين؟ قالوا إن إلى ربنا مقلبون وما تلقون مننا إلا أن آمنا بأيات ربنا لما جاءتنا.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 ولمَّ وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى دع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عن الرجز نؤمن لك ولا معك ولا معك بني إسرائيل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 قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر مما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون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 يُقَدِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ وواعدنا موسى 30 ليله واتممناها بعشرين فتمم ميقات ربه 40 ليله وقال موسى لاخيه هارون اخلفني في قومي واصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ولمَ جاء موسى لِمِقَاتِنا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبّ أرِنِي أَوْضِعْ إلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِ وَلَكِنْ يُضِعْ إلَى الْجَبَلِ فَإِنْ اسْتَقَرَّ ذَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي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 ناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما اتيتك فخذ ما اتيتك وكم من الشاكرين وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظه وتفصيلا لكل شيء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 وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ قَالَ بِنَا أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي فَلَا تَشْمَتْ بِي الْأَعْدَاءُ فلا تشمت بي ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذله في الحياه الدنيا وكذلك جزى المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. وَلَمَّا سَكَتَ عَمْوَسَ الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي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 فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه أولئك هم المفلحون قل يا ايها ناس إن رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فأمنوا بالله ورسوله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 وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن يضرب بعصاك الحجج فانبجست منه ثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس ما شربهم وظللنا عليهم الغمام وأل نزلنا عليهم المن و السلو كل من طيبات ما رزقناكم وما غلمنا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قيل له اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة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 فخلف من بعدهم خلف ورث الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذون ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسونا فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب واقاموا الصلاه ان لا نضيع اجر المصلحين واذ نتقن الجذل فوقهم كانه ذله وظنوا انه واقع بهم وظنوا ان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 أفته لكونا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون واتلو عليهم نبأ الذي أتيناه آياتنا فسلخ منها فسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين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 كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آبان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون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 ويذرهم في طغيانهم يعمرون يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو فقلت في السماوات والأرض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 هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا ثمرت به فلما أثقلت دعوى الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لَإِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهُمْ شُرَكَاءَ فِي مَا آتَاهُمَا فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ